السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يا رسول الله أوصني فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب ومع ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غضب ووقع من الأنبياء غضب ما هو الغضب؟ الذي نزل بموسى عليه السلام حتى جعله يلقي الألواح من يده ويأخذ برأس أخيه يجره إليه لماذا غضب؟ حتى صارت التوراة المعظمة ملقاة من يده على الأرض كيف غضب نوح عليه السلام على قومه فدعا عليهم؟ كيف وصف الله تعالى يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا ما هو سبب الغضب الذي نزل؟ بيونس عليه السلام لماذا يغضب الأنبياء وما هي المواقف التي يغضبون فيها هل نحن نغضب كغضب هؤلاء الأنبياء كيف تعامل الأنبياء مع غضبهم ما هي الأسباب التي دعتهم ا ص ل ا إلى هذا الغضب هذا موضوع جديد من برنامجنا مسافرون نناقشه اليوم معكم بإذن الله تعالى ولعلكم إن شاء الله ت ج د فيه شيء من الفائدة فمرحبا بكم السلام عليكم السلام و ر ح م الله وبركاته اهلا عزيزي صالح كيف حالك طيبين <تصفيق> طبعا الاقتداء بالانبياء امر متفق عليه يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرسل من الملائكه ل أ ن ن ا لا نستطيع ان نقتدي بمخلوق آ خ ر ليس بشرا ليس يعني مثلا لما يقال لك اقتدي بهذا الملك في طريقة أكله وشربه طيب الملائكة ما يأكلون ولا يشربون يا ربي كيف أنا ا ق ت د ي بهم ا ق ت د ي بهذا الملك في ابتعاده عن مثلا الفواحش والزينة طيب ما هو الملائكة يا ربي أصلا ما عندهم غريزة حتى يعني لذلك الله تعالى قال وقالوا لو لا أنزل إليه ملك ثم قال الله ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا لو الله تعالى بيجعل الملائكة رسلا كان يجعل الملائكة تنقلب رجل حتى تقدرون تقتدون به كيف يمشي ونمشي مثله كيف يأكل ونأكل مثله لما يغضب كيف يتعامل ونتعامل مثله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ثم قال الله وللبسنا عليهم ما يلبسون ويقع عندهم اللبس يظنونه رجل ويقولون لا نريد ملكا فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يعني يصح الاقتداء بهم وأمر الله تعالى بالاقتداء بهم ا ق ت د ا ء بالرسل عموما فقال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ا ل ى آ خ ر ه الأنبياء كان عندهم غيرة على الدين وحماية ل ج ن ب ه ولم يكن الواحد منهم يغضب لنفسه إنما كان يغضب لربه لذلك ممكن واحد من الأنبياء ربما يعني يسخر به ويسهزأ به ومع ذلك لا يغضب لنفسه لكن إذا ت ه ك ت شيء من محارم الله غضب قد م ث ل ا موسى عليه السلام أقبل ووقف أمام فرعون فقال له فرعون وهو يستهزأ بموسى يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين يعني يستهزأ بموسى يقول يا موسى أنت حتى لسانك ما تعرف تتكلم وقد ذكر في سبب ذلك أن موسى عليه السلام يقال يعني أن موسى عليه السلام في صغره اتهم التهم فرعون موسى بأنه يريد به كذا وكذا فقالت له امرأته إن موسى صغير لا يفرق بين التمرة والجمرة فوضع له تمره جمرة وقيل حمل الجمرة وهذا بعيد عموما ل أ ن لا يعقل أن يحمل جمرة تحرق يده حتى تصل إلى لسانه لكن هو عموما موسى عليه السلام كان عنده يعني ثقل في اللسان لذلك قال الله تعالى لما أمر, لما أمر موسى بالرسالة قال موسى عمي. عليه السلام وأخي هارون هو معي. أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إلي ا خ ب ي فهو عليه الصلاة والسلام كان هارون أفصح لسانا منه مع أنه متحدث فلما استازأ فرعون وقال هذا ما يعرف حتى يتكلم ما غضب موسى عليه السلام من ذلك لكن لما كفر فرعون وتجبر وطغى رفع موسى يديه وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم و ا ش ت د على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم شوف دعا عليه لما رأى منه الكفر التام ما غضب لنفسه إنما غضب لله تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ثم قالت وما غضب لنفسه قط يدخل يجد مثلا الغداء غير جاهز يقول أعطوني طعام فيتأخرون عليه يستهزئ بهذا يقول يا مجنون يا ساحر يا كذا. ما كان يغضب لنفسه قالت إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله إذا انتهكت محارم الله شيء خص شيء الدين يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كان يغضب لأشياء متعلقة به مباشرة لا. عليه الصلاة والسلام وذلك أن غضبه صلى الله عليه وسلم كان غضبا لله ولم يكن غضبا لنفسه عليه الصلاة والسلام كذلك نوح يقول أن نوح عليه السلام كان يصنع السفينة وكان يمر به قومه كما قال الله وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه ي س خ ر و ن أنت صرت نجارها تصرع سفينة في البر ما كان يغضب لكن لما أوحى الله تعالى إليه إنه ل ا يؤمن من قومك إلا من قد آمن ترى خلاص يا نوح فترة رسالتك انتهت اللي بيؤمنون آمنوا وانتهوا ا ل ب ق ي ه لن يؤمنوا رفع يديه وغضب وقال رب لا ت د ر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ا ن تذرهم يضلوا عبادك ولا ي ل د ا إلا فاجرا كفارا فدعا عليهم وغضب لما علم أنهم لم يؤمنوا أبدا فكذلك و غير من الأنبياء يونس مثلا يقول سبحانه وتعالى وذنوني اذ ذهب مغاضبا مغاضبا لماذا يقولون لبث فتره ط و ي ل ة عند قومه يدعوهم إ ل ى الله ويعبدهم له ومع ذلك يعرضون عنه ويتوجهون إ ل ى اصنامهم فلما راهم ن ه م دارك غضب وجاء واشار إ ل ى قارب في عرض البحر وركب معه قال الله وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه نقدر عليه ع ن ي نضيق عليه مثل ما قال الله ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه فظن أن لن نقدر عليه طبعا ألقي في البحر والتقوى فنادى في الظلمات ا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذا ما غضب نوح لأنهم أخذوا من أمواله ولا لأنه ما زوجوه م ر أ ة حسناء يريدها لا غضب لما رأى كفرا منه طيب كذلك محمد صلى الله عليه وسلم حتى السماوات والأرض تغضب تغضب للدين يقول الله سبحانه وتعالى و ق ا ل ا ت خ ذ الرحمن و ل د ا لقد جئتم شيئا إ د يعني شيئا عظيما كبيرا كيف الله يتخذ ولد الله تعالى غني عن الأولاد نحن الآن نفرح بالأولاد لأننا نحتاج إليهم عندنا فراغ عاطفين ح ت ا ج إلى ولد يملأه الواحد يكبر يحتاج إلى ولد يسنده الله جل وعلا غني سبحانه وتعالى ما يحتاج ا و ل ا د ا قال الله و ق ا ل ا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدى السماوات والأرض والجبال كلها تكاد تنهد غضبا لله سبحانه وتعالى النار تغضب شوف هذا الغضب الآن كله لله ليس غضبا للنفس يقول الله تعالى عن النار تكاد تميز من الغيظ تكاد النار تتقطع من شدة الغضب على الكفار كلما كل ألقيا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا ب ل ا قد جاءنا نذير فكذبنا إلى آخر الآيات يقول ابن زيد أحد المفسرين يقول التميز هو شدة الغضب على أهل المعصية مه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. كان يقول لا تغضب للذي يستشيره ورى ا ل ن ب صلى الله عليه الذي و... يطلب وصيته ن ب ي صلى الله عليه وسلم يوما ر ج رج... ل ر ج ل ي ن يتلاحيان ايش معنى يتلاحيان ا ر ت ف ع ت اصوات ه م ا بالسب أ ن ت اللي سويت كذا انت فعلت كذا. قال و إ ذ ا أ ح د ه م ا قد غضب غضبا شديدا حتى أ ذ ب ت يعني ايش ا ل ل ي جعله يثبت شوف الواحد لما ي ب د أ شوف الحين لما يجيبوك زعلان عليك ويبدا ه ا و ش ك غالبا يبدأ يتفل ولا لا أنت ما تفهم ن ت ليش لأن من شدة الغضب ما في وقت يبلع, يبلع الريق ز وهذا <تصفيق> واضح الآن الواحد لما يغضب ويبدأ يصرخ ما في وقت يسكت يبلع ريقه وبالتالي يجتمع الريق على ا ل س ا ن ويبدأ يخرج م ع اي فالصحابي رضي الله عنه من شدة الغضب ما في وقت يبلع الريق ف ج ع ل يزبد يخرج اللعاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراه غضبان يعلم أن الغضب سيئ و ا ن ه ربما أدى بالإنسان إلى م ا ل ا ت ح م د عقباه لا. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة إلا وقالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد <تصفيق> وذلك لأن عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ما في داعي تغضب على أمر دنيوي <تصفيق> اللي بيننا أكبر من كذا يا أخي اغضب على ي ع وقوع شرك اغضب على وقوع كفر اغضب على يعني تضيع في الدعوة لكن تغضب على شيء مثل هذا الحال النبي عليه الصلاة والسلام جاءته مواقف كان يستطيع أنه يشفي غضبه لكن لما كانت هذه المواقف الغضب لنفسه كان يمسك نفسه خذ ب ت ع ل م لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة طبعا هو خرج من مكة بعدما كذبه قومه بعدين خرج من مكة في ي ع ن ظرف شديد ماتت زوجته خ د ي ج ه التي كانت سندا له في داخل البيت يأتي ضايق صدره في البيت وهي تقف م ع ه وتصبره ثم مات عمه أبو طالب اللي كان ينصره أيضا في خارج البيت قريش تحترم أبا طالب ما تستطيع أن تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام مدام ا أبو طالب معه فإذا ب خ د ي ج ه رضي الله ت عنها ا ل ع تموت وأبو طالب يموت أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن مكة ما لي مقام فيها فخرج يبحث عن النصرة في الطائف وعلم أهل مكة أ ن خرج إلى الطائف يبحث عن نصرة وإذا بأهل الطائف يردون عليه صلى الله عليه وسلم دعوته ولا يستجيبون له صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة فيذهب لما جلس تحت شجرة ليستريح وينزل عليه وهو غضبان من فعل الطائف وغضبان من فعل مكة ما يدري أهل مكة الآن كيف ب ت ع ا م ل معهم ك ي ما يدري وينزل ا ل ي ه في هذه اللحظة جبريل ويقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ر د عليك الله سمع قول قومك ا و الآن عليه الصلاة والسلام ما همها للطائف الطائف خلاص وكانت ك ا ن ت محاولة و ف ش ل ه وبعدها أنهم لم يستجيبوا له خلاص ورجع عليه الصلاة والسلام لكن الآن هؤلاء قومي لأني داخل عليهم اللي أنا أصلا بيتي عندهم وعيالي موجودين هناك وفاطمة وزينب وأم كلثوم بناته فأنا ليس ا ل لي مرد عن ا ع مكة فالآن المشكلة من أهل مكة ي س من ه ل الطائف فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل غضبان على ا ه ل مكة قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث, وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت هذه الآن لحظة ليتشفى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش قد لا تتكرر الآن فرصة الآن فقال له ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله عكمسلام. ثم ملك الجبال لم ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه شيئا وإنما بدأه يقدم اقتراحات ما بدأ يقول طيب وش رايك يا رسول الله ماذا تريد أن نفعل بهم لا بدأ ملك الجبال يقدم اقتراحات قال إن شئت هذا واحد من الأشياء التي يمكن أ ف ع ل ه ا ا ن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الأخشبان يا جماعة جبلان شفت الجبل ا ل ا و ل جبل أبي قبيس وجبل أبي قبيس شوف إذا جئت اليوم أنت من حي أجياد جهة مكة وجئت تدخل مع باب الملك عبد العزيز يأتي على يمينك القصور الملكية تعرفونها المدخل الملكي وغيره فهذه على جبل أساسا دك الجبل وبنية القصور لكن لا يزال مرتفع الجبل هذا هو أبو قبيس في جبل مقابل له ق ي ق ا ن مقابل له بينهم الوادي وادي مكة اللي ف ي الحرم طبعا الآن تغيرت المعالم بعد الـ الـ الأشياء الجديدة وبدأوا يعني تكسر الجبال وغيره م. فيقول لهم لك الجبال ا ن ا ممكن أ م ر الجبل هذا أبو قبيس وأمر الجبل الثاني وتك تضبق عليه يصيرون جبل واحد انتهينا بصير ما فيه أبو جهل أبو لهب أميّل بن خالب كلهم تنساهم يعني م. كانت لحظة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بعدين يشفى صدره مهم كان أبو جهل هذا كان وأنا ساجد يضع رجله علي والله لا خليه يدكه الآن صح. أبو لهب هذا يقول لي هذا جمعتنا تبت يدك وزوجتك أم جميل بعد اللي كانت تأتي وتلقي الشوك عندي وحمالة الحطب والله لا أدبها فعلا و ت ش و ف تصبح مثل النمل بين هالجبال وهذا أميّة بن خلف اللي عذب بلال والله نفعل بك كذا لا لا هي فرصة لكنه يشعر أنها غضب للنفس ما هي غضب لله فقال عليه الصلاة والسلام لا بل أستأني بهم لعل الله ن يخرجه من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا إيش اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يتعامل هالتعامل لأنه يقتدي بمن قبله من الأنبياء الله تعالى يقول فاصبر كما صبر أ و ل العزمنا ل ر س و ا ل ح ك م أي والحكمة أيضا في التعامل مع, مع قومه لذلك حتى, حتى شوف مثلا موسى عليه السلام موسى عليه السلام فرعون يقول لهم ن ا هذا مهين ولا ك ا د يبين يمسك نفسه يمشي مع قومه فيقول لقومه اجعل لنا إلها كما لهم آ ل ه ف يمسك نفسه لكن لما, رجع لما علم قومه التوحيد ودعاهم ا ل ى التوحيد ثم ذهب غاب عنهم ليكلمه الله تعالى ويعطيه التوراة غاب عند جبل الطور قال الله تعالى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فإذا هم يعبدون عجلا كان معهم ذهب بقي معهم من أخذوه من المصريات بنوا س ر ا ئ ي ل من النساء أخذنا ذهبا من المصريات فلما جئنا قال السامري رجل عندهم قال حين ا ن ت م أخذتم ذهب ا ه ل مصور كيف ترجعونه تدرون تعالوا أشعل نار وأذاب الذهب وصنع منه عجلا على صورة عجل م. طيب وجعل العجل فتحه من خلفه وفتحه أمامه وجهه على الريح فصارت الريح لما تدخل من دبره وتخرج من فما اطلع صوت, صوت, صوت. صوت. طيب صفير قال الله تعالى وجعل لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا ا ل ه ك م وإله موسى فنسي أصلا موسى نسا إله عندنا ويبحث عن إله رجع موسى أنا تركتكم على التوحيد وتركت ن ب ي عندكم وهو هارون قال الله تعالى ل م ا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعد ي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح ألقى الألواح اللي هي التوراة في الآية الأخرى قال وألقى الألواح فيها هدى ونور ا ل ق ا ه ا من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه كيف مسك أخاه هارون هارون كان له لحية وله شعر فجاء ومسك لحيته بيد ومسك شعره بيد وصار يهزه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ليش ما جيت لتخبرني ليش ما انكرت عليهم أفعصيت أمري هارون كان أكبر من موسى سنًا قال يا ابن أم لا أتأخذ بلحيتي ولا برأسي أنا في سبب جعلني ما أتصرف وإني أسكت عنهم في سبب إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أنا خشيت أني ق و ل لا تعبد العجل فيصير في مجموعة يعبدون العجل ومجموعة تاركين عبادته ويقع بينهم حرب فقلت ا ن ا أسكت حتى ماتك حرب أنتظر لما يرجع موسى يقال خشيت أن تقول فرقت بين بني ا س ر ا ئ ي ل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري إلى آخر أخذ موسى العجل طبعا وألقاه في البحر وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبة لنحرقنه ثم ن ن س ف ن ه في البحر نسفا فالمقصود أنه ما غضب موسى عليه السلام لنفسه انما غضب لله هاي احمد طيب الان انت تقول غضب ا ل أ ن ب ي ا ء دائما يكون للدين ا ل غ ض ب للنفس لهم نفسهم يعني او او تصرف اللي يعتبر عند الناس خاطئ والانبياء معروف انهم معصومين عن خ ط ا اي ابغى س ا ل ك عن الايه عبس وتولى اي ن ه ا كان منزله على اساس انه في التفسير بعضهم يفسرها لانها للنبي صلى الله عليه وسلم أي. وان رب ا ل ع ا ل م ي د ب ه عندما زجره بعد ذلك اي هذا الغضب أو هذا النفور من الشخص الأعمى هذا وش يعتبر بالضبط جميل وطبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغونهم عن الله تعالى ومعصومون عن الكبار هذا باتفاق ا ه ل العلم لا. أما في ا ل ا ف ع ا ل البشرية فهم بشر غير معصومين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالنخل وإذا هم يؤبرونه يعني يأخذون من النخلة الذكر ويلقحون النخلة الأنثى حتى يكون فيه تمر. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تؤبروه أبره الله أ ا ه م وجهة نظر شخصية ليست وحيا إنما وجهة نظر قال يعني لو ما أبرته بيطلع تمر قال فترك بعضهم تأبيره فلم يخرج تمرا قال يا رسول الله أنت قلت كذا وما طلع تمر فقال عليه الصلاة والسلام إنما إذا حدثتكم عن أمري عن, عن شأني عن رأيي فخذوا به أ ش ئ ت م و أ ش ئ ت م لا تأخذوا أنا عطيتكم رأيي وصار الرأي غير صحيح لكن إذا حدثتكم عن الله فخذوه فهو فيما يبلغ عن الله لا يخطأ لكن تصرفات البشرية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما ا ن ا بشر أغضب كما تغضبون وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام فمن كنت سببته أو أخرت له مالا فهو مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ف ك آ ك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاء لما كان يتكلم مع مجموعة من, من كبار قريش جاء ابن أم مكتوم أعمى ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناس وأنهم مهمون وأن هذه الفرصة لا تتكرر ما يدري جاء الأعمى رضي الله تعالى عنه جلس يا رسول الله يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الإسلام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله المتأقدر ى أجمعكم وهذا يا رسول الله علمني مما ألمك حفظني طبعا كونك تحفظ ا ع م ه هو ما جاء ي س ا ل ما قده رسول الله فاتتني الصلاة ماذا أفعل فيقل أعد صلاتك وينتهي لا معناء حفظ القرآن معناء لازم أجلس عندك أقول مثلا أردد ورائي قل هو الله أحد قل هو الله, الله ص... أرددها لك حتى ت... هذا التعليم لا. فهو يبغى وقت فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم وهو رضي الله تعالى عنه ما يعلم يا رسول الله علمني من معلمك الله قال فأنتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغضا له وحبا لهم لا هذا المؤمن يسوى قبائل من هل... الكفار لا. لكن هذا الموقف في شيء, أهم. في شيء أهم كلامي معهم أهم الكلام معك ا ن ت باقي صح. لي هؤلاء سيذهبون فأنزل الله تعالى ع لي ه عبس وتولى ا ن جاءه ا ل ا ع م ى سبحان الله وانظر أيضا ا ل ى يعني معاتبة الله تعالى الرفيقة اللينة الرحيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام مع أن ابن أم كتوم أعمى ما رأى العبوس صح. ابن أم كتوم ما يدري أنه مبتسم ولا عابس ما يدري لكن الله تعالى بيّن ذلك في ا ل ق ر ا ن فلا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه ارتكب إثما هنا إنما اجتهت عليه ا ل ص ا ل س ل هذه الآية مسوية مسببة جدل كبير أي. بين فئات آه. فكيف يقولون كيف الرسول وهو النبي وهو الذي يأمر بالأخلاق الحسنة يتعامل آه. بالتعامل هذا يا أخي أنت إذا ج ئ ت عند تصرفات الأنبياء تعلم أن الأنبياء هم بشر. بشر يعني لو جاءك يهودي وقال لك مثلا بل ب ل أنا أعطيك, أعطيك حجة أقوى ذكروا أن الإمام أبا بكر ا ل ب ا ك لاني ذهب مرة إلى ملك الروم أرسله خليفة المسلمين لملك الروم يقول فلما جاء فإذا ملك الروم كل من جاء لازم يركع له فعلم أن هذا المسلم لن يركع له والنبي يدخل له براكا فقال أدخلوه من ذ ا ك الباب وأشار إلى باب صغير بحيث أنه ذ ا جاء يدخل لازم يركع مع الباب فلما أقبل الباق ا ل ا ن ي ورأى الباب قصيرا فهم فأعطاهم ظهره ودخل بدبره زين؟ <تصفيق> حتى يقول ه ذ ا قدرك فلما وقف قال له أحد القساوسة قال له يا أبا بكر قال نعم قال ما فعلت زوجة نبيكم التي تهمت بالزنا يقصد أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك شوف الجواب المباشر فقال ا ل ب ق ل ا ن ي هم امرأتان اتهمتا بالزنا امرأة جابت ولدا أتت بولد وامرأة لم تأتي بولد <تصفيق> من يقصد يقصد مريم أم عيسى اتهمها اليهود ا ن ه ا يعني وقعت مع يسخ النجار وأنها ولدت عيسى فهو يقول ل ذ ا أنتم تذمون زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام وتتهمونها بهذا اتهموا من عندكم طبعا ونحن لا نتهم مريم ولا نتهم الله تعالى يقول ع مريم أحصنت فرجها لكن ا ن ا أعني عند النقاش عند الحوار مع أصحاب الفرق الأخرى تجد أن عندك من المقابض في دينهم لو أردت أن تتصيد أكثر مما يتصيد علينا ومثل صح. مثلا لو جاء في ه و د ي وقال هذا نبيكم أخطأ طيب ما هو موسى عليه السلام و ك ذ ا ه موسى فقضى عليه ويقول وقتلت منهم نفسا يا رب صحيح. كيف يقتل نفس موسى كيف يفعل وهنا. طبعا هذه كلها اجتهادات من الأنبياء م. والأنبياء بشر أمور شخصية وأمور يفعلونها دون وحي من الله تعالى اجتهاد بشري من هذا النبي والله جل وعلا هو الذي يعني يحكم على هذا النبي صوابا أو خطا وإلا فكل هؤلاء الأنبياء لهم شرف ولهم مكانة ومن تنطص أحد من الأنبياء كفر بالله العظيم خرج من الإسلام. لا. والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله. كلهم آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من ر س ل ن ا ن ؤ م ن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما. ونؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا تاما. وبموسى وشعيب وهود وروض كلهم نؤمن إيمانا تاما. ولا يجوز الإنسان أن يبدأ يحكم بعقله على هؤلاء الأنبياء. أبدا. بالعكس لهم مكانه. لكن الذي أعنيه أنا من, من كلامنا عن غضب أن الواحد ينظر في نفسه أنا غضبي الذي أغضبه الآن هل هو غضب لله ولا غضب لنفسي غضب لنفسك ش خ ص مثلا أيهما أكثر أغضب لما ولدي ما يحترمني أو لما ينام عن الصلاة طبعا لما ينام عن الصلاة هذا الغضب لله لما ولدي فرضا ألاحظ ا س م ع ا أو أراه مثلا مشغل أشياء محرمة في الكمبيوتر عنده ي ن ظ ر إلى أفلام خليعة أغضب أكثر ولا لما يكون عندي عشا ذاك اليوم ولدي ما يأتي يصب القهوة ويضيف الضيوف شوف الغضب متى يكون لله ومتى يكون لغير الله هل أنا أغضب أكثر لما أعلم مثلا أن أن فلانا يعني قد منع زكاته عن الفقراء فأغضب ليش يمنع الزكاة هل أغضب أكثر أم أغضب لما أكون أنا مسلفة عشرة ألاف ريال ولم يرجعها إلي هنا يأتي الغضب متى يكون غ ض ب لله أو غ ي ر الله وهذا اللي يعني يتكلم عنه لما تقول عائشة ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط نحن لماذا نذكر هالقصص ليش نذكر قصة نوح ما غضب لما استهزأوا ب ه لكن غضب لما كفروا موسى ما غضب لما استهزأ به فرعون لكن غضب لما ر ا ى العجل يعبد من دون الله يونس غضب على قومه لما كفروا محمد صلى الله عليه وسلم و ع ل م السموات والأرض ليش تغضب كلها لأجل م ث ل ا الناحية طيب هل صحيح أنه غضب أحيانا الأنبياء أو ا خ ط ا ء ه م هل هي تعليم للبشر ن رب العالمين متعمدها عشان تتعلمون ا ن ه كيف تتصرفون في الحالة هذه. طبعا هو ل ا ث ب ا ت أنهم بشر أي. يعني الله جل وعلا يقدر أن يقع من الأنبياء ما يقع من اجتهادات ليثبت الله تعالى أن هؤلاء ترى بشر أي. كما قال ل ه تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ا ن ا مثلكم أكل وأشرب وأنام وألبس وأتزوج وأتيني أولاده صح. بشر مثلكم الفرق بينه وبينكم يوحى إلي أي. فالفرق بينه وبينهم هذا ولا فهم بشر لكن الله تعالى شرفهم ك ر م ه م لذلك يجب أن نحب النبي أكثر ما نحب أنفسنا ما يجوز واحد يحب نفسي أكثر ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله و أ ل ى أنا أحب النبي أكثر ما أحب نفسهم أكثر ما أحب أولادي أكثر ما أحب أمي وأبي لو أحببت نفسي أكثر من حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتم ا ل ا ي م ا ن ي حتى أحبه أكثر من محبتي لنفسي لكن مع ذلك نحن ق ت د ي بهم فيما يذكر الله تعالى هنا من الغضب ما يتعلق به الله يلزيكم خير ا ش ب ا ب ونسأل الله يجعلنا فعلا ممن يعني يستفيدون مثل هذا لا تكون هذه فقط مجرد يعني معلومات فقط يعني احنا نأخذها بل تكون فعلا أشياء لها تأثيرها بإذن الله تعالى الله يجزيكم خير أنتم ا ي ض ا أحبها ي ض ا أسأل الله تعالى أن ينفعلوا وياكم بما سمعنا أسأل الله أن يهدينا جميعا ل ا ح س ن الأقوال والأعمال والأخلاق وأسأل الله أن ي ص ر ف عنا سياها اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من ج ه د البلااء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء بارك الله فيكم الى اللقاء آخر ان شاء الله السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و ن ا م س م س ك و ن ب د ي ن ا بفضل ربي